وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ ومنك وَمِنْ كَمٍّ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وأخذنا, وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا يَقُولُونَ سُبْحَانَكَ نَحْنُ أَشْهَدُهُمْ وَأَعْنَتَ الْكَافِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا يَا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا, فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بخيرا إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت, وإذ زاغت الأبصار وبلغت وذلزلوا زلزالا شديدا وإذ يقوم المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا فإذ قالت طائفة منهم يا أهل يسرب لا مقام لكم ترجعوا ويستأذن فريق منهم النبي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 على عهد الله مسئولا